بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناكهم لها خاضعين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 أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيته وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّلِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ أَوْ مَا فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقَ لِسَانِي ۖ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۖ وَلَهُ مَا عَلَّمْتُهُ مِنْ لَدُنِّي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 قالوا أرجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علين فجمع السهرة لنيقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمن and mm -hmm.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 أَهَابَنِ إسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَ أَنِّي قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّمَا عِيَّ رَبِّي سَيَهْدِينَ فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلتنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلَّنَهَا عَاتِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبت بو فيها هم والغاون وجنود إبليس يجمعون قالوا وهم فيها يختصمون دَالَّاهِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرعه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يره العذاب الألين فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المهذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون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 تنزل على كل أفاك أثهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الغاء كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون